يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَادُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَتَرَوَعًا أَنْ أَنفُسَكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فبحين بما آتاهم الله من ربهم